وَاتَّخَذَ قَوْمُ نُوَسَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهُمْ عِدْلاً جَسَدَ الَّهُ خُضَرٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَرْبِيلَ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ